طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة <تصفيق> الله ورحمة الله كيف حالكم شيخنا عساكم بخير بخير بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وكتب الله أجركم وشعيكم شيخنا و. زادكم من فضله هل نبدا شيخنا بالقراءه نعم نعم بارك الله فيكم نقرا كتاب جامع البيان في تفسير القران وصلنا الى قول الله تبارك وتعالى فلما فصل طالوت للجنود بسم الله الرحمن الرحيم شيخ محمد هل تقراون الحواشي بارك الله فيكم في بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرشلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بإسنادكم المتصل إلى جامع البيان في تفسير القرآن العلم من إجيع لي الله قال فلما فصل طالوت بالجنود فصل بهم عن, بل عن بلده لقتل العمالقة وكانوا ثمانين الفا قال لهم طالوت إن الله مبتليكم يعاملكم معاملة المختبر بنهر هو بين الأردن وفلسطين فمن شرب منه أي شرب بفمه من النهر فليس مني ليس من أشيائي فلا يصحبني ومن لم يطعمه فإنه مني من, من طعم من طعم الشيء أو من طعمه هكذا من, من, من, من, من طعم الشيء من طعم الشيء, من طعم الشيء نعم نعم أحسن الله لك من طعم الشيء إذا ذاقه مأكولا مشروبا طائبة طائبة طعمة هكذا من طعم الشيء إذا ذاقه مأكولا مشروبا إلا من اغترف غرفة بيدي استثناء منقطع من, من قول فمن شرب نعم ولا من من فمن شرب فشربوا منه إلا قليلا منهم أي وقع أكثرهم في النهر وكرعوا إلا قليلا أو أفرطوا إلا قليلا فإنه أيام الحر فكان من اغترف روى أو روية هكذا يعني لعله من الارتواء روية نعم روية نعم روية من الارتواء ومن شرب منه لم يرو والله اعلم والقليل ثلاث مائه وبضعة بضعه عشر او أربعة آلاف من ثمانين الفا فلما جاوزه اي النهر هو والذين امنوا معه اي القليل اي القليل الذي لم يخالفوا قالوا بعضهم لبعض أو ضمير قالوا للذين خالفوا وشربوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده لكثرتهم وقلتنا قال الذين يظنون <تصفيق> قال الذين يظنون يعلمون انهم لاقوا الله تيقنوا لقاءه وثوابه وهم العلماء من قليل ومن قال ضمير قالوا للذين خالفوا يقول المراد من الذين يظلون هم القليل بجملتهم فهم, والك فهم والكثيرون تقاولوا بذلك هكذا لعله تقاولوا بذلك والنهر بينهما كم من فئة فرقة وكم خبرية أو استفهامية و من زائد أو مبين قليلة غلبت فئه كثيرة بإذن الله بحكمه وامره والله مع الصابرين بالنصر والإثابة ولما برزوا ظهروا ودنوا أو ودنوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ قالوا ربنا افرغ اصبب وانزل علينا صبرا وثبت اقدامنا بتقويت بتقوية قلوبنا وانصرنا عن قوم الكافرين فهزموهم كسروهم بإذن الله بقضائه ونصره وقاتل داود جالوت كان في عسكر طالود وقد وعده إن قتل جالوت أن يزوجه ابنته ويشرك ويشركه في أمري ونعمته فوفى بوعده ثم آل الأمر إلى ثم ألقى الأمر إلى داود وأثى الله الملك ملك بني إسرائيل أو ملك بني إسرائيل والحكمة النبوة وعلمه مما يشاء من صنعة الدروع ومنطق الطير من صنعة الدروع ومنطق الطير ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض كما دفع العمالقه بجنود, بجنود طالود لا فساد الأرض بغلبة الكفار أو بشؤمهم نعم فساد الأرض إما فساد الكفار ذلك يفضل إلى وإما الكفر نعم. ولكن الله ذو فضل على العالمين فيدفعهم عنهم ببعضهم بعضا تلك تلك اشاره الى حديث الالوف والتابوت وطالوت وطالوت وجالوت اتاهم ايه الله نتلوها عليك بالحق بالوجه المطابق وإنك يا محمد صلى الله عليه وسلم. لمن المرسلين ومنها ومنها يعلم أو يعلم رسائل أكذا ومنها يعلم رسالتك ومنها يعلم رسالتك حيث تخبر بها عن تلك المغيبات أو مغيبات من غير أن تقرأ وتسمع أو إنك منهم فلا بد أن تصبر كما صبروا تلك الرسل المذكورة قصصهم أو اللام للاستغراق نعم تلك الرسل التي ثبت علمهم عندك فضلنا بعضهم على بعض بأن خصصناه بمن قبت وإن استووا نعم وإن استووا القيام برسالة نعم لا تفضلوني على الانبياء في موقف تفضلوني الأمبياء قلت فأنا دل على أنه فهل طلب بعض الأمبياء على بعض وذلك لا يستلثل وإنه يجد لنا أنه فضل بعضهم على بعض كذل فساء التي يفرحون تفضيل معلومة باختظى تعالى وليست معلومة عندنا التفضيل لا يجد إلى بعد العلم بجمعين الإسمام التي يكون بها هذا الفضيل وهذا فضلًا قبل العلم ببعضها أو بأثرها أو بأقليها في أن ذلك تفضيل بالجهد والإطلاق على أهم لا يعلموا الباب وهو نوع منه. وفرضنا أنه لميرد إلى إلى القرآن. الإثبات لنا بأن الله فضل بعض الأنبياء على بعض. نجد في دليل أنما يجود من البشر إلى بعض الأنبياء. فكانت قد ورد سنة مصححة من أي عن ذلك؟ عرفتها لعلمتها أن لا تعارض من القرآن وسنة الواجب. جو القرآن في إثبات من الله بأنه فضل بعض الأنبياء على بعض. والسنة فيها نهي وتحادث ذل بين الأنبياء. فمن تعرض الجمعين بإنهما زرعبا فإنهما طب بينا انتهى من الفتح نعم فقط توضيح بالنسبة للرموز هذه الفتح وغيرها يعني بعض قراءة المقدمة للمحقق وغيره ظهر أنه إما أنه للشوكان فتح القدير أو أنه للقنوش فتح البيان والغريب, وال والغريب ان المحقق يقول لا أعرف اسم هكذا فتح البيان صاحبه ولكن نفتح البيان معروف للقنوتي ثم بالنسبة للوجيز إخواني بارك الله فيكم هو للواحدي ولكن بعد المقابل البعض الحواشي يعني ظهر أنه في خلاف لعل المحشي أو المحقق والله أعلم تصرف في بعض الحواشي في إدراجها وبعضها يعني منقوله من من كتب علام ابن القيم وابن تيمية نقل المحب، بارك الله فيه منهم من كلم الله هو موسى كلمه في الطور وقيل هو وقيل هو ومحمد عليهم الصلاة والسلام كلمه ليلة المعراج ورفع بعضهم درجات أي محمد عليه الصلاة والسلام فخواصه أكثر. وأبهمه لأنه متعين الرجحان هكذا وقيل الرجحان وقيل إبراهيم وقيل إدريس وقيل أولو العزم نعم نقول وأبهمه لأنه متعين الرجحان ولأخبك أتضع سبحانه أبهم هذا البعض المنفوعة فلنجد لن تعرض له إلا بقرآن من الله سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروي يروي أن نرشد إلى ذلك فالتعرض لبياني هو من تفسير القرآن الكريم بحض الرأي وقد عربتنا فيه من الوعين الشديد هي التفسير بالرأي ومحض الرأي مع قوم ذلك مع ذلك يعدوا إلى التفضل إلى التفضيل بين أبائي المضهين عنه فقد أجزم كثيره من أئمة التفسير أنه نبينا صلى الله عليه وسلم وأطلهم ذلك وستدلوا لما فصح الله به من الترجزات والمزال الكبال والإحصال الفضلي وهم بأذى الجذب بدليل لا يدل على المطلوب وقعوا في الفطرين وارتكفوا نهيين وهو نفسه القرآن من رأيه وتكون له في اتراءة تفضيل من النبيات إلا يكن ذلك تفضيلا صريعاً ومدريعاً إليه بلا شك وشبهه, وشبهة بلا شك وشبهات أن من بان هذا البعض المرفوع أرجال هو والنبي الذي من ذلك التفضيل تفضيل وقد اغنى الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما لا دا معه لغير من الفضائر فياك أن تتفرغ إليه صلى الله عليه وسلم بالدخول في أبواب النعاج عندك فيها فتعصيه وتسيه أنت تظن أنك طيع محسن اتها من الفتح. وآتينا عيسى بن مريم البينات الحجج القواعط خصه بالذكر لإفراد اليهود والنصارى في تحقيره وتعذيمه وأيّدنا وروح القدس بجبريل عليه السلام كان يسمعه حيث صار نام. فتصدر من طبّله روح القدس بمعاني إلا الأصح ومنه يذكر منه وقد ذكر المسلم من قبل قبل ان هذا قول أكثر هذا أكثر قول أكثر الصحابة, أو قول أكثر الصحابة من قبل أن, الصحابة. أن هذا من قبل أن هذا قبل أن هذا قول أكثر السحابة ووأكد في ذلك حديث صحيح بارك الله فيكم ولو شاء الله هداية الناس واتفاقهم نقطتت الذين من بعدهم من بعد الرسل فلا يختلفون في الدين ولا يكفر بعضهم بعضا ولا يكفر بعضهم بعضا من بعد ما جاءتهم البينات الواضحات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن فبتال الإيمان بتوفيقه ومنهم من كفر كالنصارى صاروا فرقا وتحاربوا ولو شاء الله ما مقتتلوا كرره تأكيدا ليعلم أو ليعلم كل أحد أنه من عند الله لا من عند أنفسهم ولكن الله يفعل ما يريد فيوفق بعضهم فضلا ويخذل بعضهم عدلا بعضهم بفتح فيوفق بعضهم فضلا ويخذل بعضهم بعضا قال يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم اراد الزكاه اراد الزكاة المفروضه او الانفاق في سبيل الخير مطلقا نعم كل الله الناس بعضهم عليه فقال يا ايها الذين امنوا انفقوا الايه من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه يوم لا بيع فيه في يوم لا بيع فيه فتحصلون هكذا فتحصلون ما ما تنفقونه على هذا أو تقتدون به او تفتدون به من عذاب ولا خلة حتى يعينكم الأخلاق يومئذ من بعضهم. بعضهم لبعض عدون إلا المتقين الزخرف ولا شفاعة حتى تتكدوا على شفعاء إلا لمن أذن له الرحمن ورضي له قولا والكافرون هم الظالمون قيل وضع الكافرون موضع التاركون للزكاة تغليظا ويمكن أن يكون المراد منه والكافرون هم الذين يضعون الأشياء غير موضعها فلا تكون أيها المؤمنون مثلهم في أن لا تنفقوا فتضعوا أموالكم غير موضعها. الله لا إله إلا هو هو المتفرد بالألوهية للكائنات. نعم. لما ذكر اختلاف العباد في الاسياد والعناد وعنسبات المعظيم على شفاعة الآبائي بينا لهم من أنه المتفرد بالذية والمتفرد هو المتفرد بالطائم على كل شيء لا العالم من الجواهر الله لا إله إلا هو. انتهى من الحي في نفسه لا يموت ابدا القيوم دائم القيام بتدبير الخلق لا تأخذ سنة ماذا هذا؟ فثور؟ أم ماذا؟ فتور نعله؟ نعم. فتور يتقدم النوم او لا, لا, لا تاخذه سنه بلا نوم ولا نوم فلا يستغني ذكر احدهما عن الاخر وفي تقديم السنه مراعاه ترتيب الوجود وهو كالمبين للحي القيوم مبين. كالمبين للحي القيوم نعم مبين ان من جاز عليه النوم جاز عليه الموت فلا يكون حيا ولا يكون قيوما من وذكر منه القيوم الحي القيوم فهذا لم يأت بينهما بالعطف. له ما في وما في الأرض ملكا وخلقا. هكذا ملكا, ملكا, ملكا وخلق وخلقا تقرير لقيوميته وتفرده بالألهية. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ بيان لعظمته وجناله ونفي لزعم الكفار أن الأصنى ما شفعا نعم إلا بإذنه يكونوا فيه من التفع في صدوية مبادة قبول وصدق وجههم والفد في, وال... في أعضادهم ما لا يقادر قدر ولا يبلغ مداءه الذي يستفاده من قوله ما يستفاده من قوله تعالى فوق ما يستفاده قوله تعالى ولا يشفعه إلا لمنتظر وقوله تعالى وكم من ملك السماوات لا تغني شفاعتهم شاء الله بعد اي اذن الله بين يشاء ورقه قولي تعالى لا, تكلم لا تكلمون الا من اجد لهم رحمن درجات كثيره يعلم ما بين ايديهم ما قبل ما قبلهم او امور الدنيا او ما يعلمون او ما حضر عندهم الضمير لما في السماوات وما في الأرض فإن, فإن فيهم العقلاء وما خلفهم ما بعدهم أو أمور الآخرة أو ما لا يعلم أو ما غاب عنهم ولا يحيطون بشيء من علمه من معلومات إلا بما شاء إلا بما شاء أن يعلم وسع كرسي السماوات والأرض الكرسي العلم أو الكرسي المشهور ويعدل على عظمته وقيل وقيل ال طيب شيخنا تقرأ جزء منها من دقيقة دقيقة شيخنا بما أن الحاشية طويلة جدا تقرأ جزء من هذا وتقول يعني إلى نهاية الحاشية والبقية قرأوا السامع نعم. تكلم جميل يا شيخ تكلم جميل يعني نعم ترى نعم نعم أقرأ يعني هكذا لأن تقريبا صفحتين يحتاج إلى القراءة نعم تفضل طيب ما يقول العلمه أو النحند الجلد فايز لأن الفوسيل أو مشهور أو أو مشهور أي لين تحت العرش ما تحت عارشين لو رحنا بصعاب وتجلد وشيف ومرضية ونبيع نوع لسه ولا تبص بادي ما السماوات السماوات الفوسيل ما السماوات السماوات كيله عرصفة ونقطة وارتفت فضل عشر الفوسيل فضل ثلاثة عند نعم نعم شيخ اخواني بارك الله فيكم صفحة 187 وصفحة 188 اخرؤوها أنتم لأن الحاشي طويلة حتى لا يضيع عن الوقت بارك الله فيكم وقيل هو الملك والسلطنه ولا يؤوده لا يثقلها لعله هكذا لا يثقلها حفظهما السماوات والأرض إضافة إلى المبرول وهو العالي ذاتا وقدرا وقهرا المتعالي عال عن الأنداد. نعم. و... يقول الـ الـ العلي رفيع في خلقه المتعالي على الأنداد والشبع في خلقه الفروي ما نعرف كيف في تأمين المعاد من طلع أنه نسبة السماوية العرشي لأن خلقه أن نسبة ذاته عالية لأسل... العرشي كانت بدي أسأل إذا كنسبة الأسماء السبعين فاضلنا وظن بانه اسفل قال هو اعلى وقال سبحانه بالاسفل سبحانه بالعلى خبرنا انه وصف وصفه به وصفي رسول الله وبرسول كل واقع خلاف مش الانسان او اطلع حقائق في نفسه وصفه به وصفي برسوله بين ضمن السوء او رسوله وقالوا لي بينه نصب به و توسلون بهم اليه و اجعلوا مسائط بينهم و بينهم في في حاجاتهم اليه سبحان الله لكم و ارفض به اقبح العظيم كل شيء دونه حقير لا نعم لا اكراه في الدين نزلت في رجل مسلم له ابناء نصرانيان أراد إكرههما لدخولهما في الإسلام فالحكم خاص بأهل الكتاب أو منسوخ بآية الكتاب وهو وهو خبر بمعنى أمري وقيل خبر خبر حقيقة نعدها هكذا إذ الإكره نعم لا لا وقيل خبر حقيقة إذ الاكراه الزام الغير فعلا لا, لا يرى فيه خيرا لكن قد تميز قد تميز الإيمان عن الكفر بالحجج والأعياد فلا يحتاج إلى فلا يحتاج إلى إكراه ولهذا قال قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر في حجال ما تدر أقرأها لا يسرعها لو لم أقرأ العالم العالي والجاه صارت دين ولا حتى يمتاز يختلف إلى منصف إلى فيه, فيه, فيه منصف إلى الإلى إكرام فيه أو لا إكرام فيه جملة خبرة صورة ورائعة يدل قد تبين الرشد من الغي فمن فرم الطاعوت بالشيطان ويؤمن بالله فقد استمسك طلب ال... فقد استمسك طلب من نفسي أو تمسك بالعروة الوثقى من حبل الوثيق المحكم في لها المأمون من انقطاع وهو الإيمان والله سميع بالأقوال عديم بالنيات الله ولي الذين آمنوا ناصرهم ومتولي أمور أمورهم يخرجهم من الظلمات الجهل وهو انجاس كثيرة إلى النور أستغفر. نعم أجناس أستغفر. استغفر الله نعم أجناس وهو أجناس كثيرة إلى النور الهدى والعلم وهو واحد والجملة خبر بعد خبر أو حال والذين كفروا اولياءهم الطاغوت الشياطين يتولون, أو يتولون أمورهم ويزينون الجهل لهم يخرجونهم من النور الفطري أو, الفطري أو لما كان سببا لعدم إيمانهم كأنه أخرجهم إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالد وعيد وتحذير وهكذا بحمد الله تم هذا المجلس شيخنا بارك الله فيكم محسن الله إليكم نقف هنا إلى هنا ونستكمل بإذن الله تعالى في يوم السبت القادم نستجيزكم بما قرأناه شيخنا تفضلوا شيخنا بالإجازة قبلنا وتشرفنا شيخنا بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله كل خير تفضلوا بارك الله فيكم نلتقيكم بإذن الله يوم السبت القادم إلى ذلك الحين نستدعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني بارك الله فيكم هكذا أنهينا الجزء الثاني نسوة البقرة او الجزء الثاني الله تبارك وتعالى تفسير من هذا التفسير وبدأنا بالجد الثالث بإذن الله نستكمل هذا هكذا يوميا إلا يوم الجمعة وكذلك أخواني مبشركم بعقد مجلس يوم السبت القادم مع شيخنا الشيخ نعمة الله العظمي رئيس دار العلوم دي نخبركم بالوقت وما سنقرأ بإذن الله تبارك وتعالى فنتشرف بحضوركم إلى ذلك الحين نسألكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته in